أعلنت شركة أبل وفاة ستيف جوبز مديرها التنفيذي السابق بعد معاناة طويلة مع السرطان وقالت الشركة في كلمات مختصرة في نعيه إن العالم أصبح أضل بسببه جوبز من أب سوري الأصل ويعود إليه الفضل في تقديم جهاز الآيبود أو جهاز الموسيقى المحمول الذي حقق انتشارا هائلا في جميع الأسواق العالمية يذكر أنه قدم استقالته من منصبه مديرا تنفيذيا ابل في اغسطس 2011